لآن القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الغجيب قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ وَأَنزَلَ لَكُم السماء ماء فأنبتنا فأنبتنا بِهِ حَدَائِقَ ذَات بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن 129. أنبتوا الله بل هم قوم يعدلون أم فَطَرًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ إذا دعى ان من دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض اله اللهم الله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 كن في ظلمات البر والبحر ومن يغسل الرياح بين يدي أيلهم الله أيلهم الله تعال الله يشركون قال الله تعالى الله عما يفلقون.